كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ كَاذِبُونَ فَتَوَلَّاهُمْ تَمَاءً انْتَبَذَ بِمَا لُومُوا وَذَٰلِكَ كِرْ فَإِنَّ الذِّكْرٰتَ فَوْعَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَا خَلَقْتُ الرِّيحَ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِّن رِّزْقٍ وما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 بسم الله الرحمن الرحيم والطور وان كنت مما صور في رصق من والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور